بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرًا وايذا الكواكب انتثرت இல் وأنكر يا أيها الإنسان ما غر وكفر بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعذا لك في أي صورة ما شاء ألا بل تكررون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام يَلْمُونَ مَا تَفْعَلُونَ